استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها أنا أعمل في المصنع أنا لا أعمل في المصنع أنت تعمل في الشركة أنت لا تعمل في الشركة أنت تعملين في المستشفى أنت لا تعملين في المستشفى هو يعمل في المدرسة هو لا يعمل في المدرسة هي تعمل في المصنع هي لا تعمل في المصنع